علم العقيده ني امنه بضاي اساس ومسرته توحيد عقيده عند حر زي بللو عمل الصالح قبره له متباله ترقوم يا بللو بزي عقيده زيد كل هنا توم جمرتي طلبة العلم كن علم واللنه المخنياته بزي علمي تصرح وصرح في النهاية كنت خويني يسترف مالتي كابزيته باقي سدماني توم جمرتي طلبة علم تمهارو مالتي قل الله هنا نقل الى ازع المزيق ابكاسية ملؤ اللغم رب دماني نقل لهنا اخلاص ياها من قد حكي يريانا اذا حكي زخونة من قد كن رغبات وخوينه دماني أول مقدم دعاة نبز حلنا كنت الرسول الله عليه وسلم دعاة زبز حزنا يتعب لنيره يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربي ثبات كهبنا نتحكى نخوف غنا دعاة نبز حلنا مالتي بدي حرزي اتحكي أبيا له إلنا نخنفلت وتخوينه نخنعلم هلنا مال على توفيقنا يا ربي كنعلم تخوينو خآني هذه علمة زي كابتي نصدر من شيخ نوصله لنا علمي بزعبة اسلمنا ناي توحيد ناي سنة كله شرائع الإسلام نصدر ويمنشن هاتوا أبي يزولوا تيلنا مالاتيو الكتاب والسنة لكن على فهم من على فهم السلف قمي قرنا يناس لمننا هنفلطت شتباهلوا مالاتيو يتم منشن هاي سلمنا قرآن حديثي لكن الوحيين إذن بوحي زمت أنا الكتاب والسنة قرآن حديثي بنا من تاي الردداء قير نخن ردئن بنا يفهم الردداء ناي صحابة اذا تقيرنا بإذن الله زا من قد حكزي اخن بزحاب واتي كتب ناي عقيدة ناي توحيد لكن إذا أصول الثلاثة كنوسدة كون نابلنا دمنا إن شاء الله قواعد الأربع نواقض الإسلام كشف الشبهات كتاب التوحيد كل ذي إن شاء الله رب سبحانه وتعالى عمرنا عفيانها بالناثن بصفة ازد مهنتي ابز مجلس زي متزع بزالمطعم بوتا خوينو زكاسيتي زق سمعه خير بز مخريا دماني نخلو يتغالل له مالتي طبعا علم له نعوام الزدماء حذر زباله ناية إمنتنا عقيدة ناية توحيد توبهم ناية سنة توبهم لكن بحذر زباله أقباء الزدماني حاسبا لو قال له عرب زي ردهم وعرب زي سمعوا كفيادوا لي زبال نياء اللني سلزي زي علمي أبكلت مقيلة نتم عرب زي ردة عنا زي نفلت أبكلت مقيلة قدام أي مالاتي عوام تمهار زي كونوسي عوام نزيقهم بحث الزبلاء القباب إن شاء الله كالسيت كالدال والوم ربي يوفقني إذن حجز وازال له درسي من مالتي ون طلبة العلم المبتدين مالتي نزوم جمرتي طلاب العلم طيب يا شباب إذن وازال لنا كتاب انتهاء الشماء ماذا كتاب كن فعلت قدمه برزا كتاب زياء الأصول الثلاثة البحر سلستة مسرة تاويان زغونا نقرات مالتي زا كتاب زياء ناي الإمام الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة حانتي كابتن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب زحاته من كتابه مالتي طيب بحضر زبالة إزاج شمزياء سنتائي ترقومه الأصول الثلاثة الأصول جلكه مسرتات مالتي جمع الأصل نحادي مسرت تقوله نبوزو حد مانتا ما قنقولين يا شباب مسرتات سلست مر السرات وينزق وانا قراتل شمه بوالو سلازلنا حاجة قل الاصل اللي بلو مسرات ما مالتي ومسرات دمانتايو والاصل هو اساس الشيء الذي يتفرع عنه غيره مسرات كوينو حاجة نقر مسرات كوينو مغاني لعليوش انفرز اللوة كوينو إذن تاي نبلو ما لاتيو الأصل نبل قل يوم مشايق كنبع الشيخ ابن عثيمين تاي نبلو ما لاتيو هو أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره ما سرت كوينو أبلعليو زهنة حدا نقر أبلعليو زهنة إذنها سرت ما سرد كوينو تبني علي وجه الناس دمه فارع ويتش أنثار نبليلا لكن اتاقد داميتي تعريب تاز بلس أتمالتي كانت الشيخ عبد الله البخار تقيس وازن له نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مستدماني ما سرد كوينو أمو خااني كأنفرز اللو أبلعليو مغنياته أبو نسراتيو لكن إذ ودوزي كأنفرناتو إذي كأنفرزي كله إذا أبلعليو خلونا تقلو خلونا بل يبلنان مغنياته زقلعة كابا بويه في الليل تدى أبلعليو قدن كله أبلعليو خلونا ولد كاببوية في الليل لكن تنفرنات اذا تنفرزي يا شباب اما انت اخواني خيلي خلتاني قري حسي او معلوي حسي مالت بعين خازر معنى وخاني بترقوم طرحها بحنقول كازو غررت مسارت هالو كابتبعين غاز الرئي مسارت أصل الشجرة أم مسارت لا يا شباب ها شباب أم مسارت هالوه اتي مسارتتي ناتا مالاتيو صوري اتصور انتايو اصل ويما سرد ناتا اتقوندو نتيج انفرن دم ما انتايقون علوه يا شباب فارع ويدم ما اشانفر خون علو لذلك رب سبحانه وتعالى انتايلو ألم ترى كيف ضرب الله كلمة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة انتايلو اصلها ثابت وفرعها إيش في السماء يعني في العلوم أصلها ثابت في الأرض تأصل ناتا أم تأتي وفرعها في السماء تقندي تجنفر دماء للعلي وسيد سلزو أم ما سرطان له ما سرطان مريتي وتتغير زلوه سلما صور ناتاما التي تمسرت أتي فرعنو بلودماني أتو كندنش أنفرن لعلواتي زلو أزيش أنفر ناتاي وكذلك أساس البيت قزا مسرتان لو كم تربي سبحانه وتعالى زبلو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويسماعيل ابراهيم عليه الصلاه والسلام الكعبه صرغون كلهم اول ما سرته ما وجده القواعد رب سبحانه وتعالى مسرت مالته من البيت الى الكعبه بقى اتمسرت فتحت مسريته امه ده عريو كان ابلع لازم سرتها هاجر هنس أم ماذا كعباء رب سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم ذكرهم عليه الصلاة والسلام ودهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام كم ذكرهم هنس أم ماذا كعباء سليزي كابتما سرد الرأب عين خمالته وما سردنا قزاته غيلو لما بتحتيقات وتقعت من تحتي انت يا اخوه ناخذ دلدل ازي تتمسرت عقل ما مسرت سلاذ ولا بعين غ ذره خنبع الام كان بعل جزى يا هالونبر مسرتي ازي كنا بحنقول لك نقرص لنا معرف عندي اقدس السنه ناي كنرد على لنا مالتي. مسرة الرسول صلى الله عليه وسلم تغسلنا مسبلون اسلمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس اسلمنا قبل علا حموشت قراتها نسو فإذا أساسي سلزي اساس و يبسرت كل بالكلنا اما بعين غزر خولي ويد ما بعين غزر اب حسباتك تقرصه كابتي مسرتاك نايدينا بحساباتنا خل زلنا انتي علم العقيده نايمت بضاي فلتت نايمته ماعك ناي عقيده نايمت طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه نزل كتاب درسان كله كلفان بسم الله الرحمن الرحيم بتقدم يسحته منتايو ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اله جميرو الشيخ محمد بن عبد الوهاب منتايو الله الرحمن الرحيم نزل كتاب كفتوا الشيخ بن عزيمين انتايب لأله ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل كدامين قريب الشيخ بن عزيمين ببسم الله الرحمن الرحيم جميل وازل له الشيخ محمد بن عبد الوهاب كامتاي تبقي سمالاتيو كمتاء رب سبحانه وتعالى نزن سورة بقرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلو جمير وانزر له ذكع لماذا الشيخ محمد بن عبدالوهاب بسم الله الرحمن الرحيم إلو جمير تتأسي بكتاب الله عز وجل طبعاً كنا هنا نفلت نزن كل سورة بمتاج جميران يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم حنت سورة لا بسم الله الرحمن الرحيم يا جمرة سأرمها سورة اخرى يا شباب هذا سهلا سورة التوبة لقد قلنا بسم الله الرحمن الرحيم جمرة كيف سيكون المؤلف كم تانى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يلو ربي سور زغفته كل سورة إلا بجكة سورة التوبة مع التغيير المؤلف كذية بكي سورة بقرآن كاب قرآن تبقسوا مالاتيو بسم الله الرحمن الرحيم إلو جمّروا زربوه نزاء نزا كتاب كدرسان كل مالاتي واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر كابزا حديث الزوون تبقسي بلا الله الشيخ بن عسيمين لكن إذا حديث تتبع تقاير نالو مالتيو ضعفن له الشيخ بن عزيمين ون ضعف تغيس له لكن الشيخ بن عزيمين تايب لالو الأمة تلقته بالقبول نزح هذه وقت ترقومه جماني صحيحي بش مربي كتجمونوا من كلها بركه اين بعد رب سبحانه وتعالى يبارك لك ابتدي صرحك اللي صرح واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فانه يبدا كتبه بالبسمله الرسول صلى الله عليه وسلم دداب بخسفوا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم جمهور نيرا فتوخوا ببسم الله الرحمن الرحيم لنا كنجمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهيرقل لأخلي غملو. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كمون أبصلع العديبية زتقيرو من السكفار قريش في النهاية السلام لفقبره تسامعه اتسمعك تحفوه مسبلون رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لهم جميرهم ازول نبي الله سليمان نبي بالقيس دبناب دب يخطع فلا مسبلون بعلاقة ريئة تخمان كم تربس محانه وتعالى بقرآن تقيس وازن له من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إذا قم ببسم الله الرحمن الرحيم كنجمر خطويا طيب الشيخ بن عثيمين أبدا شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم انتهي بلاله الجار والمجرور متعلق بمحذوف بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله اكتب أو أصنف بسم ربي كنبنوا كلنا بسم الله حرف وجه اسم الله لفظ الجلاله مجرور بالباء قبلينه لكن بش مرضي يجمر له قتل انقولخا انتي متدل يزلون انتي خا ازي نغير زدل ابزيد تدمسه سنه غره لو لكن باخون تصاتكاتو تتقنى تتقنى مثلا الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة بسم الله الرحمن الرحيم كيف نقول بسم الله أكتب مالتي بسم الله أصنف مالتي بسم الله أصنف مالتي مش مربي فمركزا انت قبره مالتي يدرس يبل مالتي يبلغ مالتي وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال إذ تدام سيسو زلو أنتايز بالقمة ابنائي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة أب أفعال مالتي فعل مقدر أبزي زيتها تقصنت أيلو مالتي وتقبارا له قدم اي نغر تكبار الله زبلنا مخنياتك افعلي بزحكاب زرباتك تكباري بزك كرتي زرباتك كلا انت يلو وقدرناه مؤخرا لفائدتين بسم الله اكتب بشم ربي الصحف الخلق تزز سب مالتي أتزبال لعسابك بسم الله اللي أخبر لعنك انت مالوتي يا شباب بسم الله آكل شربت أغساب اللي علقوا مالتي تبستي مايون بسم الله أشرب مالوتي نمنت عزاء قال ويتكبرت دهر بسم الله هدون قنايا كل التفائدة كل تتقنص لزله الأولى التبرك بالبداءة بسم, الل بسم الله سبحانه وتعالى أول مقدم بسم الله قدمنا نعم تبركا أبتغل جمهور كلنا صرحنا مبارك خون وكلام الله كله مبارك بركان له إذن خب كونه بسم الله الرحمن الرحيم دليخان والبركة هي الزيادة في الخير خير وبخير زيادة خطرة كمالتي ربك أخبارك لكي تصرح كمالتي بسم الله تجمرك سلزي بزياء مغنيات برشاق من عثيمين بسم الله إلنا نجمر إتي دلينا يزال لنا قم نتعيني يا شباب ندون قيو دحر دحرزا بسم الله كالأيتي الثانية تخالأت فإذا خني إفادة الحصر. ما ينتخن حصره اذا قداي تقديم المتعلق يفيد الحصل بسم الله ندحريلك اي زيي نغير زي بشبرب صرح كون كم زلو حصيرك يالله خا مالك دحريت تقص زيد جاء كتبلن جاء زيد كتبلن ببين جاء زيد ما زيد ماشي ما زيد بهال سب ماشي طيب انت جاء ماشي زيد زي زيد نحرا احتمال مسون كانس الحزم بس يا خونا اتش تدليوزر له زيت كز دوله ما شيء ثايله كن توديه مغنيته قدميه يا هل أردتكم كثيرا يا لكن ماتيو وزيد لا أعطي طوفة اللغة هذا قبل أن تستمع ماتيو وزيدك أولا كا ماتيو وزيدك من ماتيو خالق؟ كما تقول له ماتيو ماتيو وزيدك أولا مسوخ تكسد قبوه يمكن المسوخ عمر ماتيو يمكن المسوخ إبراهيم ماتيو يمكن المسوخ محمد ماتيو إلوه لك حتى تتخيله سلوه إذا نحطره تدلينا يا شباب التاممسة سنقدمها لنا ويسي تدلي يزوله سب زيت تدلي يزوله زيت كن نقدم علينا زياء حترناه زيت ما تدليه غابلنا كالزمة ما إعلن مالتي فرقه زياء واضح يا شباب؟ بارك الله فيكم انتقلوا وقدرناه مناسبا لأنه أدلوا على المراد. اتي مناسبة وإذا ما أنا أقاد آمين بسم الله الرحمن الرحيم مناسب كو خول ما انتي دحرت تقسوتها بسم الله بنك نقدمها لنا فلو قلنا مثلا فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ ما يدري بماذا نبتدئ نعبنا نتبل الشيخ من عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب نتداء كنكروا خيرنا بسم الله نجم رأل لنا ندحر لنا تدسى معزلو اي ردعوني اي فلطعوني انتاي مخانمالتي بامتاخن من الجمر لكن بسم الله اقرأ عند حريلو حدثا بشي بربي قرأ له عند حريلو يكون ادل على المراد الذي ابتدأ به سالذي بشي مراد بن لنا اخو لا يكون اذا تكبارات قال له بمتى خرج جمر دلخ فتقرئ هذا ليخه بسم الله عليه ازغاب كون بسم الله تيلو وقرئ دالي انت خمس بسم الله اقرا اما بسم الله ابدا تيلك انت اي بس بس خرج بسم الله سي سمعناه تجمعوا <تبجي> له زلو نجركن يريد عنا نالو لكن بسم الله اقرا تيلك كتاب ابيد الله كتاب عز الله بسم الله اكل تيلو بسم الله اخذ اللعتهيلو ما عاد اخذ زلو نرد طيب زين هاي بسم الله تملكت مش مربي الله الشيخ ابن عثيمين التايفلالو الله علم على البار إذي شمنا يا جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء إذي شم الزدماني كلنا أسماء دد حرية دد حرية كلمة الله انتخب الجريو الشيخ ابن عثيمين تزعى بيشم انت مخانو مالتي يا شباب الله تزعى بيشم حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد دهرين تايلوا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد أبزع يا كتاب أنزلناه لرب سبحانه وتعالى قرآن أوردناه إليك نبخاء من من مالته؟ صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات ندكى سبات كتس المات كتوصل طيب يا شباب أبزيها خمفائدة مالتي س جمع بزوحات الماتات كم زلو إلو تغيسوا رب سبحانه وتعالى من من تاي؟ اتنا اتفأت بزوح من قد تاتي زلو اتفأت معنا لتغرج الناس من الظلمات الى النور الى الناب برهن نتنور قلت حاجة يدوه مغنياته هاشباك من قد حكي كندير حنتي من قد اتفأته هاي نقل اتنافر قلت لازل رب سبحانه وتعالى ان تتألمت بزوح إلو تقيسوا نتا من قد حكي نور إلو حنتي نور تقيسوا مالك إذن ما من قد حكي حنتي ربي تحكي يفلت أنا بإذن ربي مالك أنا مستدلل لومي أنا مستدفك لله الذي قال بيد الله هداية الإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم يحبرنا لكن هداية التوفيق نعم وحيد إذا أبيد من إذن أزغان أن أحببهم الرسول صلى الله عليه وسلم كهدي وما يكألهم إنك لا تهدي وانا حببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط العزيز الحميد العزيز الحميد ما خبت أن يا رب سبحانه وتعالى إذا من قدينا يربي العزيز الحميد دحار نتايله اللهي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض رب سبحانه وتعالى نعيو تلك زنة يتي مملخ أي سماء مليئة زمن لك ربي ويل للكافرين من عذاب شديد نزوم كفار عذاب اللومي لرب سبحانه وتعالى رب سلمنا حجي الشيخ بنعزيمين أبزأين تايب لألوه لا نقول إن لفظ الجلال الله صفة إذيها ما العزيز الحميد أي نبلاننا نقول هي عطف بيان إذيها قلت تقارن عطف ما تقارنه مثلا العزيز الحميد مثلا رب سبحانه وتعالى الله إذيها تقارنه مثلا بيان ما قلتني أم مساء العزيز الحاميد اتهوتي ما لا تكون الله مساء زغاله شنو اذ بذل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لالا يكون لفظ الجلالة ماذا تابعا تبعيه النعت للمنعوت انت اين يكون معناته لفظ الجلاله سي مقلص العزيز الحميد انت فين بل إنما رئساز خالت شم نهاي ربي سبحانه وتعالى مخانا بل تازعابية تنتعي شم ربي سبحانه وتعالى الله طيب الرحمن الرحمن ماذا تنتعي ما لا تيب الشيخ من العثيمين كشرح أقول الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل زيا شم نهاي ربي وقالني من ربي طرحت ملكتي الرحمن لا يطلق على غيره نقال الرحمن كن رؤا المخلمين هاي فكره دي الرحمن ومعناه المتصف بالرحمه الواسعه الرحمن انت اي ترجمان رب سبحانه وتعالى اتمغله صناته درت زيبل له جسيع زخونه راه راهي زلوه الرحمن انت سترغمانه تاع ترجمه الله الرحمن بار ترجمه طيب الرحيم الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره اما الرحيم نربي كتكون تشغليزاش نزي ربون رحيم تو روه روه معلتي لكن رحمان هي رب فلي إذا سلع الرحمن فليس سلع رب ترح الرحيم إذا يربون رحيم تبقى روه روه معلتي ومعناه ذو الرحمة الواصلة إذا رحمة ذي تبتح زخنة قدًا أم نغو سأكلم عن دفئة الرحمنでは beetjeة راتب ي فالرحمن بل تل وأسعة فالنحن إن صفحت الله ريح red قال له ربي يankind صفحت الله ريح نهي تل تلك الرحمن وإن تا... اللي كان رض gains من يعني تو الأو Kelow رب سبحانه وتعالى تبتسع زغنة نمّن نمّ مخلوقين اترح ما نبعله سفح زغنة رحمة الرحمن نايا رب سفح زغنة راهي انتها يا شباب الرحمن نبلي اترى راهي اوغن نباروتك وبتسحوك واللوز انتها ينبلي مالتي الرحيم اتام ممسح الرحيم من الله رب ترادين نسفح رحمة نيربي ما نقوله؟ الرحمن نقوله نرحمه وقم تبتسحوا وقلنا أبارتو رحيمه نبتسح مالتي نبارتو قم تبتسحوا وقلنا رحيمتو ليزوغون إخاني نبتسحوا وقلنا أبارتو ونريع لنا تبتسحوا سبحانه وتعالى قمت الرسوس الله عليه السلام جوله ارحموا من في الأرض يرحمكم إيش؟ من في السماء إلى طيب الرحمن الرحيم نعم ازيان التنفل اللين كيف يا شباب فإذا فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصر رحمته إلى من يشاء من عباده كاللتين بحنسا من دحر تأكبا اثار الله اذا كما قال الله تعالى هم ترب سبحانه وتعالى زبلو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون نزل يلو رب سبحانه وتعالى انتي قبرو يرحملو رب الماء يرحمنا من دليل من يعزبه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون طيب إذا أتى ترقومنا بسم الله الرحمن الرحيم لما أنت وسيدنا تهساعة أخي الله سلزلة أبزمت سلزلوا جمعات رشاء الله تبارك وتعالى ربي صنحنا عمرنا عافية نهابنا بزعب العلم اعلم رحمك الله الشيخ محمد بن عبد الوهب فلت إلو جميرو العلم كان مأتوقن كان العلم تدأ بين متى العلم وشرع مالك ناي اسلم النازم علمي سلزن نعلمه زلنان عقيدة اي مالك ايز اخير بكون يا شباب اهتمام نكبر نقدس يا شباب نتعلم تعلمنا دماء بعلم العقيدة بعلم التوحيد نجمره رب سبحانه وتعالى نخل هنا اخلاص يا هابنا وتحكي ربي يرئينا من قد حكي يتحزننا اتينا يفهم السلف دماء ربي هابنا أبذل سلفي أدماء ربي يبلنا حسن الخاتمه أدماء ربي سبحانه وتعالى يهابلنا ندابلكم عبد زربيا يعس ما لتي اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرًا أسيل لكم سلى سمعكم هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين